إلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِطَابِ وَإذاَا تَوَّ سَعَافِي الأررضِ يُفْتِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الحَرسَ وََّ واللَّهُ لا يحِبُّ الفَثاد وَإذاَا تِيلَ لَ له التَّطِ لهَا خَلَْ العزَةُ بالِالإِسمْ فَحكبُهُ جَهَنمْ وَلَ بِسَلْمهدَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِذِلَّةٍ ۗ أَن يُعْطِيَ مَالًا ۖ حُبًّا لِّلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا دخلوا فِي السِّلْمِ تَلَا تَتَّ بِعُ خُقُواتِ الشَّيْقَ إِ ملَكُمْ عَدُ مُبين فَإِن زَلَلْلتُم مِن دَعِمَا جَ أَسْكُمبَيينَاتُ فَلَمُ فَعلَمُأََّ اللَ عزيز حَكين